إذن بسرعة يعني نعيد هذه الشروط التي ذكرناها الشرط الأول كما قلنا هو ماذا أه؟ البلوغ والعقل البلوغ والعقل الشرط الثاني أه؟ الإرادة والاختيار يعني أن يفعل المكفر بإرادته واختياره الشرط الثالث أه؟ قيام الحجة قيام الحجة والشرط الرابع هو ماذا؟ آه عدم التأويل قيام الحج والشرط الرابع عدم ماذا؟ التأويل ألا يكون متأويل طيب إذن هذه باختصار طبعا هذه باختصار شديد شروط ماذا؟ التكفير ما هي موانع التكفير؟ موانع التكفير هي عكس هذه الشروط فالصغر مثلا الصغر وعدم البلوغ مانع من موانع ماذا؟ التكفير الجنون مانع من موانع ماذا؟ التكفير الإكراه مانع من موانع ماذا؟ التكفير الإكراه الذي هو ضد ماذا؟ الإرادة والاختيار الجهل وعدم قيام الحجة مانع من موانع ماذا؟ التكفير التأويل والاجتهاد مانع من موانع التكفير وهكذا إذن فالموانع هي ماذا يعني عكس الشروط طيب كلمة يعني قصيرة يعني للشيخ الإسلام رحمه الله في هذه الموانع يقول وهكذا الأقوال أو خلاص لما سبق يقول وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها وقد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة العقل لم تبلغه النظوذ الموجبة لمعرفة الحق وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده يعني بلغته سنة ولكن ضمنها أنها ضعيفة لا, لا تثبت أو لم يتمكن من فهمها يعني تأملوا إلى قضية الفهم أو لم يتمكن من فهمها وقد يكون عارضت له شبهات أمل إلى قضية شبهات وقد يكون عارضت له شبهات يعذره الله تعالى بها ألف من كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له خطأه كائنا ما كان سواء كان في المسائل النظرية المسائل النظرية هي مسائل المعتقد أو العملية قال هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام. طيب في نهاية هذا الدرس أود فقط أن أقرأ عليكم يعني كلاما يعني مفيدا جدا لشيخ سعدي رحمه الله تعالى. وجعله على شكل مناظرة مصغرة, مصغرة بين شخص يكفر من دعا غير الله بإطلاق يعني بمجرد أن يدعو الشخص غير الله فيكفر بذلك وبين من لا يكفر إلا بالنظر إلى هذه الشروط والموانع. يقول الشيخ سعدي رحمه الله قال أحد المذكورين قد الكتاب والسنة واجمع المسلمين ان من دعا غير الله تعالى ملكا او نبيا او صالحا او صنما او غير ذلك انه كافر بالله مشرك مخلد في نار جهنم وهذا امر معلوم من الدين بالضرورة لا يمكن انكاره فمتى فعله احد من الناس فهو مشرك كافر لا فرق بين كونه لا فرق بين كونه معاندا أو جاهلا أو متأوولا أو مقلدا ولهذا جعل الله في كتابه الكفار كلهم كفارا لم يفرق بين التابع والمتبوع ولا بين المعاند والجاهل بل أخبر أنهم يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمّه وإنا على آثارهم مهتدون. ألا وهذا أمر لا, لا يشك لا يشكّوا فيه أن كثيرا منهم يظن أنه على حق كما قال تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بأيات ربهم فلم يمنعهم تكفيرهم اعتقادهم او فلم يمنع من تكفيرهم اعتقادهم انما فعلوه احسان فهكذا من دعا غير الله او استغاث بما لا يقدر عليه الا الله فهو مشرك كافر عاند او لم يعاند عرف الدليل او عرفه او لم يعرف وأي فرق بين تكفير جهالة اليهود والنصارى وغيرهم وجهالة من يشرك ولو انتسب إلى دين الإسلام بل أي فرق بين تكفير من ينكر البعث ولو جهلا وبين من يدعو غير الله ويلوذ به ويطلب منه الحوائج التي لا يقدر عليها إلا الله فالكل كفار والرسول بلغ البلاغ المبين ومن بلغه القرآن فقد قامت عليه الهجّة سواء فهمها أو لم يفهمها إذن هذا سؤال واضح يا جماعة، آه سؤال طويل بدل يعني أسئلتيكم، آه طيب ما هو جواب شيخ سعد رحمه الله؟ يقول قال الآخر وهو طبعا ما يراه سعد رحمه الله وأهل السنة قال الآخر ما ذكرت من دلالة الكتاب والسنة والإجماع على أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك وكفر مخلد في النار فهذا لا شك فيه ولا ريب إذن هذا حق وصواب قال وما ذكرته من مساواته جهلة اليهود والنصارى وجميع الكفار الذين لا يؤمنون بالرسول ولا يصدقونه بجهلته من يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويعتقد صدق كل ما قاله في كل شيء ويلتزم طاعته ثم يقع منه دعاء, دعاء لغير الله وشرك به وهو لا يدري ولا يشعر أنه من الشرك بل يحسبه تعظيما لذلك المدعو مأمورا به وما ذكرته من المساوات بين هذا وبين ذاك فإنه خطأ واضح دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على التفريق بين الأمرين فإنه من المعلوم من الدين بالضرورة كفر جهال اليهود والنصارى وجميع أصناف الكفار وهذا أمر لا يمكن إنكاره وأما من كان مؤمنا بالرسول ومصدق له في كل ما قاله وملتزما لدينه ثم وقع, وقع منه خطأ في الاعتقاد أو القول والعمل جهلا أو تقليدا أو تأويلا فإن الله يقول ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا عفي له عن أمته الخطأ والنسيان وما استكره عليه فالمقالة والاعتقاد وإن كان كفرا ويقال من اعتقدها أو عمل بها فهو كافر لكن قد يقع ويوجد مانع في بعض الأشخاص يمنع من تكفيره لعدم علمه أنه كفر وش أنه كفر وشرك فيوجب لنا التوقف في إطلاق الكفر على عينه وإن كنا لا نشك. أن المقالة كفرا لوجود ذلك المانع المذكور قال وعلى, وعلى هذا عمل الصحابة والتابعين في البدع فإن البدع التي ظهرت في زمانهم كبدعة الخوارج والمعتزلة والقدرية ونحوهم مجتملة على رد النصوص من الكتاب والسنة وتكذيبها وتحريفها وذلك كفرا لكن امتنعوا من تكفيرهم بأعيانهم لوجود التأويل فلا فرق بين تكذيب الخوارج لنصوص الشفاعة وتكذيبهم للنصوص الدالة على إسلام وإيمان أهل الكبائر واستحلالهم لدماء الصحابة والمسلمين وتكذيب المعتزلة بالشفاعة لأهل الكبائر ونفي القدر والتعطيل لصفات الله وغير ذلك من مقالتهم وبين تأويل من أجاز دعاء غير الله والاستغاثة به وقد صرح شيخ الإسلام في كثير من كتبه كرده على البكر والأخناء وغيرهما حين ذكر وقوع مثل هذه الأمور من بعض المشايخ المشار إليهم فذكر أنها أنه لا يمكن تكفرهم لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة حتى تبين لهم الحجة التي يكفر منكرها قال وكلمه معروف مشهور فاتضح لنا من ذلك أن من وقعت منه مثل هذه الأمور جهلا وتقليدا أو تأويلا من غير إناثا أنه لا يحكم بتكفيره بعينه وإن كانت هذه الأمور الواقعة منه كفرا للمانع المذكور فقال الأول يعني قال الرجل الذي يقول بالتكفير مطلقا أما قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ورفع الشارع المؤاخذة عن هذه الأمة بالخطأ فإنما ذلك في الخطأ في المسائل الفرعية والاجتهادية أما أصول الدين بل أصل الدين على الإطلاق الذي هو التوحيد فالخطأ فيه والعمد الكل على حد سواء كما ذكرنا في تكفير مقلدة الكفار وأما قولكم إن هذا مصدق للرسول ملتزم لطاعته فهو ممنوع فكيف يصدقه من كان مكذبا له في وجوب توحيد الله ووجوب, ووجوب إفراد الله بالدعاء والاستغاثة وغيرها من أنواع العبادات وكيف يكون ملتزما لطاعة الرسول من عصاه في أصل الطاعات وأساس الدين وهو التوحيد فجعل يدعو غير الله ويستغيث به ناسيا ربه مقبلا بقلبه على المخلوقين معرضا عن رب العالمين فأين الالتزام وأين التصديق وأما الدعوة المجردة فإنها غير مقبولة حتى يقام عليها الدليل والبرهان وأما تشبيهكم هذا ببدع الخوارج والمعتزلة إلى آخر ما قلتم فما أبعد الفرق بين الأمرين بين التوحيد الذي هو أصل دين الرسل وأساس دعوتهم وهو الذي جاهد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا القرآن من أوله إلى آخره أن يكون في بيان هذا تأصيلا وتفصيلا وتبيانا وتقريرا وبين البدع التي ضل أهلها وأخطأوا في عقائدهم وأعمالهم مع توحيدهم وإيمانهم بالله ورسوله فالفرق بين الأمرين فرق واضح والجامع بينهما مخطئ لم يهتدي إلى الصواب. يقول الشيخ سعد مبينا الرد على هذه شبه. قال فقال الثاني وهو السني طبعا إن القول بأن الخطأ المذكور في الآية وغيرها من في الآية وغيرها من نصوص الشرع. إنما هو الخطأ في الفروع لا في الأصول قول بلا برهان فلم يفرق الله ورسوله بين مسائل الأصول والفروع في العفو عن هذه الأمة وما ذكرنا من عدم تكفير السلب لأهل البدع حيث كانوا متأولين في مسائل أصول الدين خصوصا من عطل صفات البار من المعتزلة ونحوهم فإن التوحيد مداره على إثبات صفات الكمال لله تعالى وعبادته وحده شريك له فكما امتنعنا من التكفير المعين الذي لم تقم عليه الحجة في القسم الأول إذ أمكر بعض الصفات جهلا وتأويلا وتقليدا فكذلك نمتنع من تكفير صر من صرف بعض العبادات لبعض المخلوقات جهلا وتأويلا وتقليدا والمانع في هذا كالمانع في هذا ثم قال طيب, طيب نختصر قليلا قال وأما قولك إن إنكار البعث ممن أنكاره لا تتوقفون في تكفيره كما كفره الله ورسوله من غير تفريق بين المعاند وغير المعاند فنحن نقول الباب واحد ولكن حصل التأويل ورج الأمر في مسائل الصفات والتوحيد على كثير ممن هو مصدق للرسول في كل شيء بخلاف مسألة إنكار البعض فإن هذا لا يكاد يوجد ومع ذلك لو فرض وجوده ممن نشأ في بلدة بعيدة أو حديث عهد بإسلام فإنه يعرف حكمه وبعد ذلك يحكم بكفره فكل من كان مؤمنا بالله ورسوله انتبه يقول فكل من كان مؤمنا بالله ورسوله مصدق لهما ملتزما طاعتهما وأمكر بعض ما جاء به الرسول جهلا أو عن عدم علم أما الرسول جاء به فإنه وإن كان ذلك كفرا ومن فعله فهو كافر إلا أن الجهل بما جاء به الرسول يمنع من تكفير ذلك الشخص المعين من غير فرق بين المسائل الأصولية والفرعية لأن الكفر جه جهد ما جاء به الرسول أو جهد بعضه من العلم بذلك وبهذا عرفت الفرق بين المقلدين الكفار بالرسول وبين المؤمن الجاهد لبعض ما جاء به جهلا وضلالا جهلا وضلالا لا عن علم وعناد لا عن علم وعناد انتهى يعني كلامه رحمه الله وهو كما قلت يعني كلام يعني يدل على أن يعني تكفير ال الأعيان والأشخاص لابد أن تراعى فيه يعني هذه الضوابط التي يعني شرحنا بعضها والله تبارك وتعالى هو الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل والله تعالى أعلى وأعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك